انتو بالنسبة لدنيا شمس بتنور حياتي كل لحظة وكل ثانية انتو دايما في حساباتي عشت باروي بعمري وردة كل يوم تكبر قصادي بكرة يبدأ من نهر دا من لقلادي mm, -hmm. mm -hmm.